السعين وقال الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم الواجب العيني وإطلاق الصيغة والواجب التعييني وإطلاق الصيغة والواجب النفسي وإطلاق الصيرت الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفاعل من أي مكلف كان فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاه على عن الميت عن او على ايضا وتغسيل الميت واعتقد المقصود هنا الصلاه على الميت ودفنه وسياتي في تقسيمات الواجب ذكرهما عليكم السلام اخو <تصفيق> بعد أن انتهينا من بيان الحق عند المصنف في أن الأصل في الواجبات هل هو على نحو التعبدي أم على نحو التوصلي وذهب المصنف إلى أن الأصل في الواجبات عند إطلاقها والشك في أنها توصليه أو تعبدية الأصل، السلام عليكم عند المصنف أنها على نحو التوصليات إلا إذا دل دليل على أنها تعبدي. تكملة لهذا البحث المصنف يبحث بحوث ثلاثة تشابه بحث التعبدي والتوصلي ولأن هذه البحوث الكلام فيها نفس الكلام يعني الجواب الجواب الكلام الكلام ما راح نخلي كل بحث مستقل راح نبحث هذه البحوث الثلاثة السلام عليكم في بحث واحد ان شاء الله حاطل السؤال أن المولى إذا أطلق إذا أمر بشيء إذا أمر المولى بشيء ولم يبين أن هذا الواجب المأمور به هل هو عيني على كل مكلف أم هو كفائي <تصفيق> هل هو تعييني أم هو تخييري هل هو نفسي أم هو غيري لم يعين المولى أي قسم من هذه الاقسام وإنما أطلق المولى فما هو الأصل في الواجبات هل الأصل عليكم هل في الواجب إذا شككنا هل الأصل أنه عيني أم أن الأصل كفائي هل الأصل أنه تعييني أم لا هو تخييري هل الأصل هو نفسي أم لا هو غيري هذه تقسيمات للواجب وستاتي التقسيمات في خاتمه بحث الاوامر ان شاء الله الاصوليون جرت عادتهم على تقسيم الواجب الى عده اقسام مثلا مره قسموه الى تعبدي وتوصلي وانتهينا منه ومرة أخرى يقسمون الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي هذا هم تقسيم ومرة أخرى يقسمونه إلى واجب تعيني ويقابله الواجب التخييري ومرة يقسمونه إلى واجب نفسي ويقابله الواجب الغيري وهكذا من التقسيمات التي ستاتي في آخر بحث اوامر إن شاء الله ما المقصود بهذه الاصطلاحات ما المقصود بالعين وما المقصود بما يقابله عن الكفاء قالوا الواجب العين هو الواجب الذي يطلب من كل مكلف بعينه يعني بخصوصه ولا يسقط عنه بفعل غيره من المكلفين الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب من كل مكلف بعينه ولا يسقط عنه بفعل غيره من المكلفين مثاله الصلوات اليومية مثاله صيام شهر رمضان مثاله الحج والزكاة والخمس وغير ذلك من الواجبات فإن الصلاة مطلوبه من كل مكلف يعني إذا جناب الشيخ صلى صلاته لا تسقط الواجب من ذمتي فإن الصلاة كما هي مطلوبة منه ومطلوبه من السيد ومن الشيخ ومن العامي ومن الكاثب ومن ومن ومن فهي مطلوبة مني فإذا صلى زيدون لا تسقط الصلاه عن عمر وهذا بخلاف الكفائي فالواجب الكفائي هو هذا معنى الواجب واجب الواجب الكفائي هو ذلك الواجب الذي يطلب ايجاده في الخارج من اي مكلف من أي مكلف المهم المطلوب في الواجب الكفائي أن يوجد الفعل فإذا قام به البعض سقط عن الباقي فالواجب الكفائي هو ذلك الواجب الذي يطلب إيجاده في الخارج وإذا قام به البعض سقط عن الباقي مثلا طلب العلم طلب العلم المستحب مقصودي وليس الواجب والا طلب العلم فريضه على كل مسلم ذاك الفريضه الذي يجب على الانسان تعلمه من احكام الصلاه من احكام الصيام من احكام الحج لا مقصودنا طلب العلم كما نحن الآن أو الاجتهاد في الدين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها واجبات كفائية الطبابة واجب كفائي الطبابة الخبادة إلى آخرين واجبات كفائية إذا قام به البعض سقط عن الباقي دفن الميت وقبل ذلك تغسيله الفلات عليه هذه كلها واجبات كفائية إذا قام به البعض سقطت عن الباقي وعندنا واجب تقسيم آخر وعندنا واجب تعييني ويقابله الواجب التخييري المقصود بالواجب التعييني هو ذلك الواجب الذي هو ذلك الواجب الذي لا بد له في في في عرضه الواجب التعييني هو ذلك الواجب الذي لا بدل يعني لا عدل له في عرضه أما الواجب التخييري هو الواجب الذي له بدل وعدل في عرضه مثلا للواجب التعييني الصلاة. إذا تركت الصلاة إذا تركت الصلاة ليس هناك واجب آخر أفعله في قبال الصلاة حتى تسقط عني الصلاة فالصلاة واجب تعييني يعني مطلوبة لذاتها هي, هي بذاتها لا يوجد شيء في عرضها حتى أكون مخير بين الاتيان بالصلاة أو بين الاتيان بذلك الشيء الذي يكون في عدل أو في عرض الصلاة وكذلك الصوم أما التخيير التخيير مثاله خفال الكفارة كفارة إفطار يوم عمدي من شهر رمضان ففرات ثلاثة إما ان أصوم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا أو اعتق رقب لكن هذه ليست طولية إنما في أرض واحد أنا مخير بامكاني أن أصوم ستين يوما إذا قلت لا أريد ستون يوم متعبة يقول المولى هناك واجب في عرضها بدل عنها ما هو في عرضها عفوا يقول لا تقدر على الصيام اطعم ستين مسكينه لا تقدر اعتقر قبل خلافا للصلاة الصلاة ما عندي شيء مخير انا بين الصلاة وبين غير الصلاة فالصلاة واجب تعييني أما خفاض الكفارة واجب تخييري فالواجب التعييني هو الواجب الذي لا بدل له ولا عدل له في عرضه أما الواجب التخييري الذي له بدل وعدل في عرضه وعندنا واجب نفسي وواجب غيري يقصد بالواجب النفسي هو ذلك الواجب الذي يطلب لأجل نفسه وذاته لا لأجل غيره النفسي هو الواجب المطلوب لأجل نفسه وذاته لا لأجل غيره أما الواجب الغيري أما الواجب الغيري فهو الواجب الذي يطلب لأجل غيره لا لأجل نفسه وذلك بعكس النفسي مثلا الصلاة واجب النفسي لأن المولى ما يقول صلي اذا حصل كذا الصيام واجب نفسي الحج واجب نفسي اما التفت اما الوضوء واجب غيري لماذا لان الوضوء واجب اذا دخل وقت الصلاه لولا الصلاه لما وجب الوضوء الغسل غسل الجنابه واجب لغيره، ولذا الفقهاء يقولون الغسل مستحب في نفسه، واجب لأجل غيره. فالوضوء والغسل والسير للحاج هذه كلها مقدمات غيرية، واجبات غيرية مو نفسية لأنها تجب لأجل غيرها. خب إذن عرفنا هذه التقسيمات الواجب يقسم إلى عيني وكفائي ويقسم إلى تعييني وتخييري ويقسم إلى نفسي وغيري كما قسمنا في دروس مرت إلى تعبدي وتوصل خب ألا مرة المولى يعين الواجب. المولى مرة يقول هذا الواجب واجب عيني، أو يقول كفائي، أو يقول تعييني أو تخييري، أو يقول نفسي أو غيره. فإذا عين المولى أحد هذه الأقسام الستة، فيجب علي أن أمتثل لأجل ذاك القس. إنما الكلام إذا أطلق المولى. إذا أطلق المولى أمر بواجب وأطلق مثلا لم يقل المولى لم يقل المولى افعل كذا إذا حصل كذا حتى أفهم أنه واجب غير مونسق لم يقل المولى افعل كذا وإذا فعله غيرك سقط عنك حتى أفهم أنه واجب كفاي لم يقل هذا المولى وانما المولى فقط قال افعل اطلق وشككت انا المكلف وشككت هذا الواجب هو واجب عيني على كل مكلف ام كفاي هذا الواجب تعييني ان تخير هذا الواجب نفسي ام غيري اذا شككت فما هو الاصل في الواجبات عند الشك هل الاصل في الواجب أنه عيني واحد ونفسي اثنين وتعييني ثلاثه اولى ان الاصل ما يقابل هذه الثلاثه يعني كفائي تخييري غيري فلو بحثنا في البحث الأول إطلاق الصيغة هل يقتضي أن الواجب عيني أم كفائي ما هو الآصل عند الشب والمصنف يقول إذا اتضح هذا البحث يتضح البحث الثاني والثالث هل المصنف يقول الآصل الاصل عند اطلاق الصيغة والشك فيها الاصل في الواجبات انها عينية لا كفائية يعني الاصل ان الواجب عيني يعني ماذا عيني على كل مكلف عند الشك والاصل انه تعيني لا تخييري ولأصل أنه نفسي لا غيري فإذا الأصل في الواجبات التوصلية والأصل في الواجبات العينية والأصل في الواجبات التعيينية والأصل في الواجبات النفسيه إلا إذا جاءت قرينه أو دليل من الخارج يوضح لي أن الواجب هذا ليس عينيا وانما كفائي هذا الواجب ليس تعييني وانما تخيري أو هذا الواجب غيري وليس بنفسي اذا لم تاتي قرينه من الخارج توضح او تصرف الواجب عن الاصل فالاصل في الواجبات أنها عينية لا تفاهية والدليل والدليل المصنف يقول الدليل أن الأصل في الأوامر كما حكمنا سابقا بحكم العاقل سابقا قلنا سابقا قلنا سابقا قلنا أن الصيغة الصيغة صيغة إفعال لا تدل إلا على النسبة تذكرون بعض النسبة الطلبية فقط صيغة إفعال والمادة والمادة تدل على الحدث فقط على الفعل فقط مثلا مادة صم صاد مين الصيام تدل على فعل الصيام أما صيغة إفعال صم لا تدل إلا على طلب الصيام فقط أما طلب الصيام عيني أو طلب الصيام كفائي الصيغة والمادة لا تحددان ذلك أبدا إذن أيها المصنف كيف فهمت أن الاصل في الواجبات أنها عينية لا كفائية يقول كما حكمنا سابقا إذا المولى قال افعل قوله افعل لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولكن العقل العقل يقول لأن الأمر من العالي إلى الداني فالعقل يقول قضاء لحق المولوية والعبودية يجب على كل مكلف أن يمتثل ما لم يرخص المولى له في الترك واضح الدليل عند المصنف دليل المصنف في فهم العينية في فهم التعينية في فهم النفسية حكم العاقل دليله العاقل هو الذي يحكم بلزوم الاتيان بذلك الواجب من كل مكلف مكلف مكلف بخصوصه ولا اصل عدم سقوط الفاعل عني بفعل غيري واضح الدليل عند المصنف إذن الأصل في الواجبات أنها عينية لا كفائية بحكم العقل الأصل في الواجبات أنها تعيينية لا تخيرية بحكم العقل الأصل في الواجبات أنها نفسيه لا غيرية ايضا بحكم العقل هو الذي يحكم بلزوم الاتيان بالفعل من كل مكلف بخصوصه ولا يسقط عنه بفعل غيره من المكلفين إذن الذي يحتاج إلى بيان زائد مؤونه زائد الواجب العيني أو الكفائي الكفائي أما الآصل أنه عيني إذا أطلق المولى واجب معين فالآصل فيه أنه عيني حتى نقول أنه كفائي نحتاج إلى بيان زائد نحتاج إلى مؤونة نحتاج إلى دليل نحتاج إلى قرينة نحتاج إلى موضح. وإلا إذا لم يكن هناك موضح أو قرينة أو دليل خارجي فالأصل أن الواجب عيني لا كفائي هذا البحث واضح عند الإخوة جميعا إذا عندكم سؤال قبل أن نطبق العبارة بفضل في إن شاء الله في الخاتمة يأتي بيان كل واحد بفضل اتضح إلى هنا عندكم سؤال قال الواجب العيني وإطلاق الصيغة الواجب العيني ما هو قال ما يتعلق بكل مكلف ما ما الموصول يعني الذي الواجب الذي يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير يعني لا يسقط عنه بفعل غيره كالصلاة اليومية والصوم ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف حسنا هذا المكلف بالغ أم غير بالغ مو مهد نوى القربة أملا من مو مهم المهم إيجاد الفعل فقط بنحو ما احيانا نعم إذا لم يكن هناك مسلم ولم يكن هناك إلا الكافر أو المشرط وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول يعني الأصل أن الواجب ظاهر في العين أو الكفائي ما تقول قال إن دل دليل على أن الواجب عيني أو كفائي فدر ما عندنا بحث إذا المولى قال هذا الواجب عيني لا بحث المشكلة وإن لم أو البحث وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة في إفعال. ماذا يقتضي العينية أو الكفائية يقول المفنس وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة إفعال تقتضي أن يكون الواجب ماذا عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به تفتوا فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم أنا بحاجة إلى دليل ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير فإذا علم صار كفائبة فالمحتاج إلى مزيد البيان والعينية فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي فإذا لم ينصب المولى فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته يعني الكفائي كما هو المفروض أن ما هو موجود قرينة يعلم أن مراده ما هو الوجوب العيني وليس الكفائي نفس الكلام ياتي في اطلاق الصيغه في القسم الخامس والثالث قال الواجب التعيين واطلاق الصيغه الواجب التعيين ما هو هو الواجب بلا واجب اخر يكون عدلا وبدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاه اليوميه ما لها بديل ويقابله الواجب التخييري كالخصال الواجب التخييري الذي يكون له بدل كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعفق رقبه وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري خب فإذا علم واجب أنه من أي القسم فلاق بها ونعمل جزاكم الله خيرا إن بينتم أنه تعيين أو تخيري البحث إذا لم يدل دليل قال وإلا يعني إذا لم يدل دليل على أنه تعيين أو تخيري ماذا نصنع قال وإلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر ما هو وجوب ذلك الفعل سواء اتى أو أتي بفعل آخر أم لم يؤت به واضح فالاصل ما هو التعيين لا التخيين فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر لأن التخيير هو الذي يحتاج الى بيان زائد حلا قرينه محتاج الى مزيد بيان وهذا البيان مفقود خب الواجب النفسي ما هو هو الواجب لنفسه لا لاجل غيره لا لاجل واجب الاخر كالصلاه اليوميه ويقابله الواجب الغيري كالوضوء والغسل سواء غسل الحائض ام غسل المستحاضة ام غسل النفتاه ام غسل الجنابه هذه كلها واجبات غيريه لا نفسيه اذا لم يجب علي الصلاه فلا يجب علي ان اتوظف ولا ان اغتسل اذا لم يجب على المراه الصيام فلا يجب عليها اي غسل من الاغتسل قال ويقابله الواجب الغير كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء لما وجب الغسل المثلا فإذا شك أو شك في واجب أنه نفسي او غيري فمقتضى اطلاق فمقتضى إطلاق الصيغه تعلق الامر به يعني بالواجب او بالمكلف بالواجب عفوا سواء وجب شيء اخر ام لا اذا انه واجب نفسي يا غيري فالاطلاق يقتضي النفسيه ما لم تثبت الغيرية والغيرية هي اللي تحتاج إلى دليل وقارن وبيان زائد هذا البحث انتهى اتضح خوف البحث الآخر البحث الآخر أن الأصل في الواجبات هل هي على نحو الفور أم على نحو التراخي المولى يقول لعبده المولى يقول لعبده عبدي يقول له نعم يقول أريد كاسا من الماء لا مو كأس أريد كاسا من عصير البرتقال برتقال يريد المولى يشتهي أن يشرب عصير برتقال فيلتفت إلى عبده ويقول أريد عصير البرتقال خب هذا الأمر إطلاق الأمر للعبد العبد يستطيع أن يتراخى يبعد شوية يستريح يستريح شوية ثم بعد ذلك يذهب ولا يعد عاصيا أم لا هذا الأمر يستلزم أن يقوم العبد الآن بعد أن سمع مباشرة ويذهب إلى مكان الماء أو إلى مكان العصير سريعا سريعا ويأتي بالكأس للمولى فلو تأخر ولو تراخى المولى عد عاصيا وحق للمولى حق للمولى ان يعاتبه ما هو الاصل هل الاصل في الواجب انه فوري مباشره الان فلو تاخر المولى المكلف فلو تأخر العبد عد عاصيا ويحق للمولى ان يعاتب ذلك العبد ام ان الاصل في الواجب انه على نحو التراخي يستطيع العبد ان يستريح قليلا ثم يذهب ولا يحقد المولى ان يعاقبه ما هو الاصل ايها المصنف تفضلوا جزاكم الله خيرا واعطونا الجواب سريعا المصنف يقول طبعا هذا الكلام كله مع عدم القريمه ايضا التفتوا إذا كانت هناك قرينه تدل على أن هذا الواجب فوري أو متراخي فلا بحث إنما البحث إذا لم تدل قرينه على أن الواجب فوري أو لا على نحو التراخي فما هو الأصل في الواجبات أفتونا مأجورين المصنف يقول اختلف الأصوليون في هذه المسألة فبعضهم قال أن الأصل في الواجبات أنها أنها موضوعة بالفورية. الواضع وضع الواضع وضع الأمر على نحو الفور وليس على نحو التراخي. هذا قوله. وقول يقول لا الأصل في الواجبات بالعكس أنها موضوعة على نحو التراخي يستطيع العبد هذا المسكين أن يستريح قليلا وأن يجلس ويأخذ راحته ثم يذهب يستطيع ولا يحق للمولى أن يعاقبه لماذا؟ لأن الأمر موضوع على نحو تراخيه على نحو الفور. وقول ثالث يقول أن الواجب موضوع بوضعين: وضع للفور ووضع للتراخي. لكن على نحو الاشتراك اللفظي والمعنوي لا. يعني وضعت بوضعين مستقلين مرة وضعت للفاور واخرى وضعت مستقلا للتراخي فكيف, فكيف نعرف القول الثالث ان الواجبات موضوعة على نحو الفاور وعلى نحو التراخي والاشتراك بينهما اشتراك في اللفظ فقط يعني وضعت للفور بوضع ووضعت للتراخي بوضع آخر مثل لفظ عين عين موضوع بعدة أوضاع مشترك لفظي وضعت مرة للعين الباطرة لكن وضعت مرة ثانية للعين الجاسوسة وضعت بوضع ثالث للعين النابعة لعل هذه القبيلة وضعتها للنابعة وتلك وضعتها للباصره وتلك وضعتها للجاتوس إلى آخرين هنا كذلك أيضا لعل عند جماعة يستعملونها على نحو الفور وعند آخرين على نحو التراخي لكن الاشتراك بينهما في الواجب اشتراك اللفظ والقول الرابع أنها وضعت للأعم للأعم من الفور والتراخي وضعت للأعم ونفهم أحدهما فور تراخي مع القرين وإلا وضعت فهنا في القول الرابع اشتراك بالمعنى بل المعنى معنى النعني واشتراك معنوي قنصي بل المعنى الان التفتوا اختلف الاصوليون في دلاله صيغه الامر على الفور والتراخي على اقوال قوله موضوعه للفور وثاني موضوعه للتراخي وثالث موضوعه لهما لكن على نحو الاشتراك لفظ يعني استراغفظ يعني ماذا يعني وضعت لهذا مرة ولذاك مرة أخرى لكن هذا بوضع مستقل ولذاك بوضع مستقل من الآخر ورابع أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراغي أصلا وإنما وضعت للأعان يعني وضعت للطلة للطلة فقط ونفهم أنها للفور أو للتراخي هذا بحاجة إلى دليل. قال بل لا دلالة لها على أحدهما. يعني صيغة الأمر لا تدل لا على الفور ولا على التراخي تدل على الطلب فقط وحتى نفهم أنها للفور أو للتراخي نحتاج إلى دليل قال لا دلالة لها يعني لصيغة الأمر على أحدهما بوجه من الوجوه وإنما يستفاد أحدهما يعني الفور أو التراخي من القراءة الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات المصنف يقول والحق هو الأخير يعني القول الرابع يعني أنها موضوعة للأعامة لم توضع لا للفور ولا للفراخ لماذا نرجوه إلى غد إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين